النشرة الإخبارية أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين الثالث والعشرين من ذي الحجة لسنة ألف وأربعمائة وتسعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين اثنى عشر هالك ومصاباً من البكك المرتدين بهجوم لجنود الخلافة في الشدادي خمسة عشر هالك ومصاباً من البكك المرتدين بهجوم لجنود الخلافة جنوب شرق الراقه هلكا وجرحا من المرتدين بينهم قيادي في ولاية العراق البداية من ولاية الشام من الخير اثنى عشر هالك ومصاباً من البكك المرتدين بهجوم لجنود الخلافة في الشدادي بعد التوكل على الله تعالى هاجمت ثلة من المجاهدين حاجزا للبكك المرتدين عند مدخل مدينة الشدادي واشتبكوا مع عناصره ما أسفر عن هلاك خمسة مرتدين وإصابة سبعة آخرين بفضل الله وليعلم أذناب الصريبيين أن جند الخلافة لهم بالمرصاد وما هذه الصورة إلا غيظ من فائض والقادم أدهى وأمر بإذن الله فارتقبوا إنا معكم مرتقبون أما في قرية الحريج تم بفضل الله أول أمس استداف عنصر من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت ما أدى لمقتله كما تم في قرية أبو حمام أول أمس استداف تجمع لقوات البكك المرتدين بعبوة ناسفة ما أدى لهلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد على توفيقه أما في الرقاه خمسة عشر هالك ومصاباً من البكك المرتدين بهجوم لجنود الخلافة جنوب شرق الرقة بتوفيق من الله فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على شاحنة تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية كوع العمو شمال جزرة البحميد جنوب شرق الرقة ما أسفر عن تدمير الآلية وهلاك وإصابة أكثر من خمسة عشر مرتد وأبشروا يا وكلا الصليب بما يسوءكم والقادم أدهى وأمر بإذن الله كما تم وسط مدينة الرقة جنوب حديقة الملاهي استداف عجلة تابعة للبكك المرتدين بعبوة ناسفة ما أدى إلى تدميرها ومقتل أربعة مرتدين كانوا على متنها بينهم قيادي ولله الحمد والمنة على تسديده ننتقل إلى ولاية العراق هلك وجرح من المرتدين بينهم قيادي في ولاية العراق نبدأها من صلاح الدين تفجير عوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد في منطقة تل أبو جراد بالقرب من بيجي أمس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة سبعة عناصر كانوا على متنها وفي منطقة صبيحات غرب سام تم بفضل الله أول أمس استهداف قيادي في الحشد الرافضي المرتد بالأسلحة القناصة ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة وآخيرا إلى ديالا تفجير عبوة ناسفة على كاسحة الغام للجيش الرافضي المرتد في منطقة البعيسة غرب العظيم ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما تم أمس في منطقة طيبيجة غرب العظيم تفجير عبوة ناسفة على همر لقوات سوات الرافضية المرتدة ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر وإصابة آخرين ولله الحمد والمنة ومن ناحية أخرى أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لاعتقال وتصفية المرتد حميد روكان الذي يعمل في الحشد العشائري المرتد بمنطقة جلولاء ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين إثنى عشر هالك ومصاباً من البكك المرتدين بهجوم لجنود الخلافة في الشداد 15 هالكا ومصابا من البكك المرتدين بهجوم لجنود الخلافه جنوب شرق الرقه هلكا وجرحا من المرتدين بينهم قيادي في ولايه العراق وتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وريح قذيفتي اخي ام التفلح فالحق بي فامر الدن فعمر الذل لا يعمر أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترف زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر وأمضي حيث لا أخبر